صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم. وجعلنا الليل وال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 وكفى بربك بثنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جيدا لا يصلا مذموم من مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها اولا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل معظم فتقعد مذموما مخيولا الله أكبر الله أكبر